كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأين لنا الذين آمنوا على حد カラ ف